بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ يَامِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ دَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصالهم وشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمون ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم المرض ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض Ələ ənə həm həm əlməfsidun ələki ələk ələyşirun Ələ ələqin قوم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمنون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالنداء فما ربح تجارتهم وما كانوا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 أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُثَاءٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ كُلَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ طَامُوهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ فَلَا تَجَعلون لِن يَدَدَو وَتُمْ تَعلمُون وَإِن قُنتُم فِي رَيبَِّا نَزَلن عَ عَابِدِنَا فَأتُ بِسُورَة فَأتُ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِه وَدُعوشُ وَدَكُ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 تَنْظُرُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّمَا لَأَسْتَحِي أَنْ يُضْرَبَ مَثَلًا مَا بَعُومٌ تُرْفَعُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا Yudilbih kathirağın ve yedilbih kathirağın Və ma yudilbih iləlfasikin Al-ləziyna yınqubun arda Allah mən bağd mithaqı سُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي The Lamb nəítulo overst لهricil və zə displayed, və 12-ay qəlsəlik, və dəq rəbulv Nurul Xãxr və qlərqəz ə kavrad qaqələrək və kələ instruments və dəqqəli qədərə egslərək, və qədərək qədirə Postqəndə基 təbəqqə Saqqqqqələr, ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم فقال <تصفيق> أن السماوات والأرض وأعلم مَا تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لله ابني سأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن تتوكل منها رادا حيث شئتما ولا تخربا هذه الشجره فتكون من الظالمين فاذل لو مشيقا عنها فخرجهما من كان في وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّعْتَدُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ Qul nəhliku mənə jəniyən, fəlim mə yətənək mənə hudən, fəmin təbər mədəyə fəla khawfun əliyəm, wələ həm yəhzəm. Wələzənə kəfər, wəkəzəbəu bəyətəni, auləikə əsəhəbun nəl, mən fəyəə qalibun. لَا يُؤْثِفُ عَهْدَكُمْ وَإِيَّاهُ يَصْرِفُونَ وَآمُرُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَسْتَبِدُّوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُبُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَكُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِمُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَلَى أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. عليكم واني صدقتكم واني صدقتكم للعالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منا شفاعه ولا يؤخذ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 جئناكم واغرقنا آلاف فرعون وانتم تنظرون واذا وعدنا موسى بعين ليله ثم اتخذتم العجل بعده وانتم ظالمون ثم عسونا انكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون واذا انكم تهتدون واذ طلع المسالكونه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فقتلوا انفسكم لاريكم خير لكم عند باريكم فتابع عليكم فتابع هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وَنُعِمُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ نَدْخُلُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَطُوبَىٰ لِمَنْ حَيَّثُ شِئْتُمْ مَرَدًّا وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَدُخُولُ الْبَابِ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أجناب الذي هو خير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 لله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فله اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا تاقتهم ورفعنا خلقهم طور وتذكروا ما في لعلكم تتقون ثم توليتهم بعد ذلك فلولا صب الله عليكم ورحمته فلولا صب الله عليكم ورحمته يثبت يفق لنا لهم دورو قردة خاسين فاجعل لنا نكالا لما بين لديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ طال موسى قومه الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قَالُوا اتَّخَذُونَهُ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَاسْلُوهُ قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البطرة شابه علينا بقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها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 اشهد الله بالغافل عما جاءن افترعون ان يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعدها يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أتحدثونهم بما فتحهم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 وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ مُنْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مُنْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِنْ أَخَذْنَا قولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه متوليتم ان قليلا منكم وانتم معرضون واذا اخذنا عهداثكم لا تسفكون لماكم ولا تخرجون انفسكم لياركم طريقا منكم من دياركم وتخرجون فري ajeja وكانوا من قبل استفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء راهب قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم فوقكم رافضوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بائس ما بَلَى يَتَمَنَّوْنَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَطُوا يَبْغُونَ وَاحِدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وَالْفَسَادُ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عاد من ان عمر والله بصير بما يعملون قل من كان على ولي مجبرين على قلبك باذن الله مصدق مصدق لما بين يدين وهدى حَتَّى يَقُولَ لَنَّمَا لَنَا فِتْنَتُكُمْ فَلَا تَفْسُرُ فَتَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفْلِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍّ قَد عَلِمُونَ مَنِ افْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا I قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُتَّقِينَ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ فِي الْأَمْرِ مِنْ كَلِمَةٍ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خايفين لهم في الدنيا خزن ورهم في الآخرة عدام عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وقال الدخل ما هو لنا صبحا له بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا تضامر نسوا ما يقولون لكم لِقَوْمِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْحَقَّ لِبَشِيرٍ وَنَذِيرٍ وَلَا تُسْأَلُ عَنِ الْأَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَنْ النَّصَارَى حَتَّى قل انه دوالي هو اله ولا ان تبعته وهم بعد الذي جاءك من العلم لك الله به وليا للعالمين واتقوا يوم تنجز نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدو ولا ترفع شفاعه ولا همصرون واذ بتلائذرى بكلمات فاتم قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأملا واتخذوا من مقام إبرائيم مصلى وعليموا اِنَّ لَا بَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْه لِمُهِلِّ الثَّغَرَاتِ مَن آمَنَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَتَعَبُوا طَرِيقًا <قليلا> ثُمَّ اضْطُرُّوا <عذاب> <المصير> <وإذ> رب لا تقبل لنا ان انك انت السريع العليل رب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 الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَمْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُونَ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بتابع قبلت بعض. ولئن تبعت شطرا المستقر حوم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين امنوا من تلا تحشر وخشوني وارعتم من نعمتي عليكم ولعنكم تهتدوا kəma və səllə nə fikum rəsulə ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياوه ولكن لا تسمعون ولاهننكم بشيء من الخوف والجوع ولقصم ومن الناس من يتخذ من دون الله أمداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين I know. Yeah. Fələdiyiniz üçün يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَسْتَكْبِرُونَ the yeah. يسالونك عن الاهل لله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر اتقوا الله واعلموا ان الله شهيد العقاب الحج شعائر معلومات فمن فرض ان الحج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 وَإِنَّ النَّاسَ لَهُمْ شِرُّ نَفْسِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ واليتامى والمساكين وبه وَمَا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم قتال وهو كرور لكم وعسى أن تكره Mrabol xoşların daha xoşringir, Bir şet çora su hangi vardır, bir BlogokiYoYo Altyazı Interak Thereslak Mützenki準備 if كond Neptük xoş 34 strongwilliymiş Neilimiz Webox Mützenki l Differenti Mützenki حبيطة <تصفيق> عهد Oh, no. سأتو حرف لكم فأتو حرفكم a full video للمطلقات <تصفيق> الم نَحْنُ وَحَظُّ ذَلِكَ الْمُلْكِ مِنْ وَلَمْ قال انماغبتليهم بلهم فمن شرب منها فليس مني ومن لم يطعمه فان لم يطعمه فانه مني ان من اخترففته بيده فشربوا من لما جاوزه Allah قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ترقط <تصفيق> كذلك ينزل الله له الغايات لعلكم تتذكرون la <laughs> ta فَبِغَيْرِ شَيْءٍ فَانَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْيَوْمُ لِبَابٌ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ وَمَن ويره بالصدقات والله لا يحب كل كفار كثير ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والله ولا توراوا الزكاه gənc <gülüyor> تسأو أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أشهدوا إذا تبالعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم and